والذين هم محسنين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزع تقدم لكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعيه وعلى من استنى بسنته وصارى على نهديه لوم الدين وبعده أتنا من طريق الهجرتين للإمام ابن خيم الدوثية رحمه الله تعالى كنا في الدرس الماضي قرأنا كلامه رحمه الله في باب التعبد بأسماء الله تعالى باسمه الأول والآخر والظاهر وقفنا عند الباطل وأما التعبد باسمه الباطل مش كده قال رحمه الله وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر بالثمرة ثمرة معرفة اسم الله الباطن ليس دونه شيء لا يغفى عليه شيء مهما كان الأمر خفيا سرا عند الله تبارك وتعالى لا يخفر يبقى الخلاصة إيهاي به طهر له سريرتك سرت النوايا والمقاصد طهرة فإنها عنده علانية عند الله ما في سر وأصلح له غيبك أنت مع الناس نحن كده نظاهر لكن إذا ذهبنا بيو... إلى بيوتنا وأغلقنا الأبواب علينا كنا في أمر باطن هناك عند الله شهادة لا يخفى على الله من حالنا شيء هناك وإذا ما خلوت النهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب فقال وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر الغزالي القديم إمام الغزالي صاحب الإحياء قال الإنسان يجتهد إذا خرج للناس يغسل وجهه وينظر في المرآة يغسل وجهه ويعين في المرآة حتى لا يرى الناس في وجهه أمرا قبيحا قال فكيف نهمل قلوبنا وهي محل نظر الرب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا ينظر إلى قلوبكم هذا ما الآن إنسان قلبه ده فيه شهوه محرمة مضمر عليها قلبه عازم عليها يفكر فيها ينوبها ويقوم بها اللهم مطلع عليها فيه حسد يتضايق لأن فلانا جاءته نعمة حلّك بداره كرامة حصلت له كذا سعى في الرزق أو في الولد يتضايق من هذا يحسده هو يظهر يا شهر ربنا يبارك له والله إنك من له كل خير ما له زيادة لكن داخلي سعلان طيب الله مطلع عليك بجيك بجيك بعدين وعد وعد بجيك بعدين وفي نفسه ألا يأتي الله اطلع عليك كنت نايم لما ينطلق الباب أنا كنت نايم كنت نايم مدأسف يا عائل كنت نايم والله يعلم أنك لست نائما كيف الله اطلع الله رقيب فدي قضية مهمة جدا أن نراقب الله لا يخفى على الله من حالنا شيء أبداً. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله الأول والآخر والظاهر والباطل وجماع العمودية له فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته فضل الله ومنة الله فلا يرى لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته ملك وزير عمدة أمير والد مدير أي شيء ما في خير بيصلك إلا بمعونة الله إذا كان الكلام ده بيقى في القلب فلان تم مالك الإجراء الحمد لله جزاه الله خير يقين إنه الله الله يسأل الله سخره لكن هل سعيننا واقعنا يقول لك فلان جو ولا ما جاء فلان ده ما يجع ما ضوطه ما ينبع ما ينفع شفته بعينك إلا إلا إلا يا أخي على الله ونعمة بالله لكنه فلان منه ونعمة بالله كلام ساكت مش فيك هو يثق في المخلوق فلان جا أوه هذا عمنا ردبة كبيرة بس اعتبره منتهي أي قال لك يا زول سبت النازل كلها تحي زول ده القلم في يده يثق في المخلوق وعند الخالق يضعف ويخور ويصيء الظن بالله عز وجل إذا تحقكت بقدرة رب العالمين وعلمه سعة فضله فلا يرى لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند هو حتى إنت صليت آي وفقني الله زكيت يسر الله لي حجيت وأعانني الله والله لولا الله ما زكينا ولا صلينا ولا صمنا هو نفسه نفسه ما يتكل على أي حاجة من عند نفسه لا الله وفقنا الله أعاننا والكلام ده مش كلام جرائد يقوله بالإسان بس لا عقيدة عقيدة الله أعان الله وفق الله يسر سبحانه وتعالى مما كان يستنل إليه أو يتحلى به أو يتخذه, أو يتخذه عقدة أو عقده أو يراه ليوم فاقته أو يعتمد عليه في مهمة من مهماته فكل ذلك من قصور نظري وانعكاسه عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع كما هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظن والجهل في حديث مشهور لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يصح موقف وهو من الإسرائيليات التي تروى يجوز رواية أن جبريل عليه السلام عرض لإبراهيم لما ألقي في النار فقال ألك إلي حاجة قال أما لك فلا أما لك فلا جبريل لم أعوزها ستمئة جناح اثنين بس يسدنا الأفق أما لك فلا حسبي الله ونعم الوكيل يا نوار كوني بردا وسلاما على إبراهيم المقام ده يحتاج إلى مجاهدة ما بيجي بالعشية وضحاها وعلم بالله عز وجل والإنسان ظلوم جهول فحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فمن جلّ الله سبحانه صدى بصيرتي البصيرة فيها صدى لو ربنا جلّ لك وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها أصبحك المفلس حقا ما عندي أي حاجة يقول من علومه وأعماله صليت بالليل ما بتشوف نفسها عملت أي حي لأنه الله عانك ولن تمن ولن تتعالى على الخلق يقول استغفر الله من علمي ومن عملي أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما لو ما الله بالصلي لو ما الله بالصوم ولو ما الله بتطلب علم ولو ما الله بتدعو إلى الله إنه هو صاحب المنا وهو صاحب الفضل سبحانه وتعالى وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يجب ذلك فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسبق منته ودوامها فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين قال لم يصل المقام ده رب يجي ثوابين أحدهما الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق من مطالعة الفضل غائباً عنها ذاهباً عنها فانياً عن رؤيتها طاوص رحمه الله ابن كيسان اليماني يعبد الله عند البيت الحرام وتحت ستر الكعبة تحت ستر الكعبة في ليلة من الليالي البيض ده من تلاميذ ابن عباس يوم كان العلم والعمل قرينان، يوم كان العلم والعمل قرينان، يعني الناس ما فرضوا العلم يعني. ففي واحد في الطواف كده طايف جاي منتبه ل لطاووس شاف فارتاع له، ارتاع يعني شو خلخ كده يعني نظام شنو عجيب به كده طاووس العالم الكبير يعبد الله تحت سترة كعبة، فقال له طاووس شوف الشو المعرفة بالله والله والله إن هذا القمر أعبد لله مني ما تنغش تكلم القمر ده بيعبد الله أكثر مني ووالله إن أني المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المذنب البئن المؤندمان على زمه أني ده أحب إلى الله من زجل المسبحين عالج الأمر لأن النظرة دي نظرة إعجاب طوال صرفه نحن ولا أي حاجة الكوكب الشيخ ده وإن شيء لا يسبحه بحمده فشوف المعالجة السريعة ما قال يا أخي جزاك الله خير يا أخي بس عليك الله خليه في ما تكلم زولا ما تقول طاوز كان الله جزاك خير يا أخي لا لا لا و الله إن هذا القمر أعبد لله مني. يعرفوا الجروح وأمراض الجروح. يعرفوا الآفات بتجي من وين. فقهاء في أبواب الشر والفساد كيف تجي؟ يعرفوها. ذاك الذي كان في برج سعيد بن جبئين لما قال سعيد لما قال سعيد أيكم راع الكوكب الذي قبل البالحها ساعة من الصباح كده في نجم وضعت. كده شافه. قال أنا غير أني لا أكون في الصلاة أنا قال ما كنت أصلي إلا دغتني عقرب لماذا قال كذا؟ أما الساعة صباحا بين الفجنون والله يزولنا ما سهل يصلي خلي بالك دين دي ناس بللي ذات دين ناس غيام دي الليل غير أني كده قال له فدو سأله عارف أنه الكلام ده معناه يصلي غير أني بس خلي بالك أنا ما كنت أصلي إلا دغتني عقرب كنت مساهل ما أقرب مساهل بللي؟ شوف الحذر من الرياء الحذر من مفسدات الأعمال، أيوة. ولا قال مالك الله بس كان في موضوع كذا بسيط كذا. كان ممكن يقول كذا. في حاجة كذا بسيطة. الله يتقبل منا كم ولانا؟ آمين آمين. <تصفيق> <تصفيق> لا, لا غير أني لدغت أنا طقاني عذرًا مساهر. ما تقول بصلني. يعني كذا خوف شيخ محمد أبو هاب في كتاب التوحيد ذكر هذا الكتاب فيه. كتاب الرقى باب ذكر من, من, من مسائل الباب خوف السلف من الرئة خائف من الرئة يقول بعضهم أدركنا أقواما يجتهد أحدهم في إخفاء طاعته كما يجتهد أحدكم في إخفاء معصيته قال نحن أدركنا جماعة ده يعمل له طاعه يلبغ لبيت شنو شو وقف زي المعصية زي ما أنتم قلت في زمن ده الواحد شو يكون إذا جاء معصية يقول لك ما في زول شوفه بالليل الناس يقطع الحركة كده قاعل لله لكن عايز تكون خالص لله عز وجل ولو الواحد تفوق اكتشفوه حتى كده يعرف أمره يرحل منه يرحل منه إن بعيد، لا يريد أن يبقى الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذا من فقههم عليهم ما <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> سيدو الجير يا حاج محمد يضربوا الجير ويقولوا يا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار حجه مبروره وسعيه مشكوره وذنبه مغفوره قبل يجي الحج يضربوا له الباب معناه في شنو الحاج قرب الحاج قرب قبل الحج قبل السفر كرامه تعالوا في كرامة فلان ماشي الحج ويا ويلك لو قلت له ازيك يا محمد محمد قل حاج محمد يا خيستحي أنا حاجه يريدها عاجلا غيره آجل يريدها نقدا لا نسيئة وأولئك عبدالله المبارك عبدالله المبارك ده إمام عينه في الجهاد خرج علج عند عجبي قتل جماعة من المسلمين فبرز إليه فارس ملثم من المسلمين فتحاور فقتله وعاد وقفت في الصف جم واحد الجنب تقال له ناشدتك الله من أنت أسألك بالله التمنوع قال له ولا تخبر به أحدا ما دمت حيا قال نعم فأماط اللسان ثان فإذا عبد الله المبارك أول شيء تبني عهد أنا حي ما أتحكيها ليزو شوف شوف شو الإخلاص والصدق مع الله يريدونها خالصة لله وما ذكر إلا غيرة أن ينالها سوى كف طفؤها والرب بالخلق أعلمه الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق من مطالعة الفضل إن ربنا الفضل عليدي تغلب عليه غائبا عنها ذاهبا عنها ثانيا عن رؤيتها الثواب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال أي عن شهود نفسه فيها متكثرة بها فإن الحال بحله الصدر والصدر بيت القلب والنفس فإذا لازل العطاء في الصدر للقلب ثبتت نفس آن نفس لتأخذ نصفها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتز وتستميل وتقرر أنانيتها لأنها جاهلة ظالمة وهذا مقتضى الجهل والظلم الأحوال كما مر معنا الأحوال إمانيه فشور خضور خوف من الله فعذبني لله كذا نوع من القشعريرة دي أحوال إمانيه النفس جوا جوا ما دعا إلى إنهين ولا ترى لنفسها شيئاً بل المنة لله والفضل لله عز وجل فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة يعني يعني العبد بها أي خير عنده في باله تماماً إن ذي منة رب العالم الله... الله سهل لي الله عنه وصل النور ده القلب وشهد مع نسمه المنان بسم الله المنان شهد معنى هذا الاسم منة الله كرم الله فضل الله وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مفسوماً مقطوعاً من الرؤية عزة مولاه وفاطره ملاحظة صفاته يعني ما عنده حاجة فصاحب شهود الأحوال منقطع عن الرؤية منة خالقه يعني كده هو شاف نفسه في جالس برا وكده يذكر الله وبعدين قعد يبكي يبكي وبعدين قام فكر لنفسه كده يعجب يعني إنه يعني أنا كده ذكرت الله وحصل لي براو الكلام ده براو نفسه كده بيلو بنفسه كده يبسط الحكاية ده شهود الأحوال أو ده, ده و... قال مُقاطع عن رؤيته خالق من تخلقه وفضله ومشاه ومشاهدته فصار مقطوعا عن شهود أمر أمر أو حال ينسبه إلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوما مقطوعا عن رؤية عزة, عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفات أهل الجنة بيقولوا شنو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله مع إنهم قالوا لهم أورستموها بما كنتم تعملون قال لهم كده ما قالوا يا السلام نحن ما كنا تعبانين في الدنيا إعما كنا مجتهدين، إعما كنا مجاهدين، إعما كنا قوام لله لا، ألا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا أنهدان الله شفتنا الأكرار والاعتراف والنظر إلى منة الله وفضله عز وجل فصاحب شهود الأحوال مقاطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهد السبق الأولية للأسباب كلها يعني أنت ربنا لما كتب في الكتاب الأول قبل خمس قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أنك تحفظ القرآن مثلا أو تقرأ أو تقيم الليل الساعة بك أنت عملت شنو ما في ما في فيه أنت هل أتى على الإنسان حيوم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هناك المنه الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء يقول فينعكس هذا الأمر في حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة, عزة عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعتز بها العبد أو يشرف بها بس هو بيكون مركز على شنو؟ ربنا يسر وربنا أعاني وربنا أكرمنا والكلام ده ما بيقوله بإيسانه لا قلبو ذاته قلبو ذاته وده أعظم شكر لله طبعاً دي عايزار الصدق مع الله. أنت أدربين نفسك، أدربين نفسك. هل أنت بيه حس ان عندك اجتهاد حاجة دي حصلتها ب بدون جوقة؟ أنت بتقول والله ربنا رب نوفقنا حباً الله يحفظنا القرآن والفضل. بتقول كده جميل كلام جميل. لكن هل جو قلبك معتقدين لو ما الله ما بتحفظه؟ عقيدة عقيدة قوية ما في شيء. لا سهر لا ده كله الله سهلوا عزيزان مجهاد الحجاد صدق مع الله ولجأ إلى الله ليصل العبد إليها وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل لما ترجع إلى السب الذي إن الذين سبقت لهم منا الحسنة يمحص ينظف من أدناس مطالعة البقامات إن حصلت لك كرامة عظيم ما بدعيلة خليت كوس لها تحويت لها أسب حويتولها كرامة عملل لها سينارا وشبكة يقول لك بس أنا بس مجتهد كده دار شوف لي حاجة جدا تشوف شنو يقول لك والله عجيب الليل بس النور بشوفه مغمض شديد كده دار لي حاجة كده هواه يوم داخل كده كهرباء كهرباء ما في بقية ما شاء الله جات معك استخف الله يعني افتكر شنو يعني زي إجابه الله يا الشيخ بركة البركة جيت وكهربة جات استغفر الله استغفر مبسوط لي كلام ده يا أخي اتقوا الله يا بي سبحته كده اتقوا الله يا استغفر الله استغفر. عاجبك إنتا ولانا عاجبك والله يعاجبك عاجبك, عاجبك. قائلا جات معاك انت ويقول لك يعني والله يقول لك أنا جربتها ياسين بالغافان والله جيبك كهربة طوالي جربتها يعني معناه كرامة يعني قائلا كرامه شيخ المخلص يعبد الله من اجل الاستقامه عشان عشان هي قالوا الصوفي يعبد الله من اجل الكرامه النور يا ولد ده يشوف حاجه بقيت حاجه كان يقول لك والله انت اللي في حي ولعتك ده امامته ثاني داري يقول لك وبعدين بيحكوا وضيف الله تكره ضيف الله كان ابراد يقول لك ملحق وضيف الله كراماتي في كلاكله ما يلحقوا دين امام ما بيقولوا لهم كراماتهم شعران الله اما أولئك ما كانوا ما كانوا يقروا لهذا ابدا وانا حكيت لك القصر رجله الذي اقسم على الله حكيت لك القصر اللهم ان يقسم عليك ان تنزل المطر لما الناس جاء المسجد ويقول أقسمت عليك فأجبت سؤالي ومن أنا حتى تجيب سؤالي إنما فضلك ورحمتك يا رب أنا منوش أنت يا أنت أنت تستجيب لي أنا منوش أنا منوش ودليله مو في التلفزيون وفي الجرائد لغاء مع الشيخ السيدي فلان مع عارف بالله في كرامات طبعا طبعا في كرامات حقيقة جدا كان وكذا كان يحكي قصة من, من أدرك أنها كرامه من أدرك هل تفرق بين الكرام والاستدراد؟ أسأل الله تعالى أن يعافينا وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يمحص من أدناس مطالعات المقامات فالمقام ما كان راسخا فيه والحال ما كان عارضا لا يدوم فمطالعة المقامات وتشوفه بها وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أن ينسب إليه ويوصف به مثل أن يقال زاهد صابر خائف راجل محب راضي إذا كان قال عايز يوصفه بالكلام ده وشايف نفسه حقق ده ورطان أخلي. قال فاستحق أن ينسب نعم فكونه يرى نفسه مستحقا بأن تضاف المقامات إليه وبين يوصف بها على وجه الاستحقاق لها اجتهدنا يقول لنا هنا خروج عن الفقر إلى الغنى وتعدل لطول العبودية وجهل بحق الربوبية فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همة العبد ويبحصه ويطهره من مثل هذه الأدناس فيصير مصففاً بنور الله سبحانه على الرذاء لهذه الأرجاس شيخ الاسلام تيمينة رحمه الله قال له بعض أصحابه حكى هذا في كتاب الفرقان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال له وأنت في السجن كنا نراك شيخنا شيخ انت في السجن ما شاء الله نشوفك تجي هنا الطرق دين، الاتراك دين، تدعونا للاسلام، يسلموا وتديون هدية، أنت في السجن؟ قال لعله جن ممن يحبنا، يكون جن بحبنا الشكل في صورتنا. قالوا يا شيخ لعله ملك، يمكن ملك يا شيخ قال ذكرتم أنه قال لكم أنا أحمد، قال لما سألته الصورة دي، قال ليكم أنا أحمد بن تيمية. والملائكة لا تكذب. ده ما بكون ملاك. الملاك ما بكون ضل. ده بكون جد جد بيحب نسألك. أستعدي عايز. زمان الحكواتي. استغفر الله استغفر الله خير بس. استغفر الله. كلام ده بالله ما ما ما نخلص ما خلاص. ما جي بسيرتو. مو عجب. كرامة طوالي. أسكوت أسكوت اللي يعرف عناش نوم عنا دي كرامة ما ده لا شنو؟ لا شيخ الإنسان ينبههم وبين وكتب الكلام ذاك في كتابه الفرقان ونبه الأمة قد يظهر الشيطان في صورته. استدراج لك وليس, بك وليس بكرامة ولا شيء فهذا أمر لا بد من التنبه له قوله والدرجة الثالثة من القائل هذا الكلام؟ قوله دان منه هاروي والدرجة الثالثة صحة الاضطرار الدرجة الثالثة من درجات الفقر صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوجداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد وهذا فقر الصوفية طبعا ليس ولا يعني هؤلاء أبدا بس فأنت به متشابه اسم زي اسم الجنة مش فيها فاكهة وهنا في فاكهة صح الجنة فيها نخل وهنا في نخل نخل دي زي نخل ده ماذا صدير أبدا هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية الدنيا والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود عن ملاحظة الموجود الساتر للعبد عن مشاهدة الوجود، فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق سبحانه كالهباء المنثور في الهواء. كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليبه إياه، ويسير في شهد العبد كما هو خفي، كما هو، كما هو في الخارج. فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر والوسوس ابن الخيب قال ولا وسوس بتعينك عملت حاجة مفه ولا خاطرة زرع حصد ال اللوار جابت المحصول حاجة حاجة معادية ما شاء الله الحلا دي زرعنا بدري جبنا ثيراب ممتاز وكانت الحكاية مخططها استراتيجية انت تعرف استراتيجياتك انت ترى لنفسك الشيء الله لعصف دين ولو في النفس أو النفس واللمحة والطرفة طرفة العين كده والهمة والخاطر والوسوس ولا خاطر إنه عمل حاجة منة الله توفيق الله الزواج تم الحمد لله والفضل لله والله ربنا يسر كلام ده جواك عقيدة تعتقدة أسأل الله أن يقوي إيماننا إلا بإرابة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتقديره ومشيئته فيبقى العبد كالكرة الملقات بين صول جانات القضاء والقدر تقلبها كيف شاءت بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمر من له الخلق والأمر وتفرده بذلك دون سواه هو المتفرد بهذا وهذا الأمر وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم لا أستأكيد كلام مفهوم كده, كده ساكد لا ولا يعرفه إلا من تحقق به أولاح له منه بارق و... يلا خلي بالك أستعى الآن جيب لك من ناس ربنا يوسع عليهم خالص زيل أمير كده في دولة خليدية قوله بتعرف الجوع يقول لك كيف بعرف الجوع الجوع قالوا يعني أنت تحس به حيلك ما شايلك و... والجوع ده عبارة عن يعني مصاريك بيقولوا كده بوصف ولا بتجوع عرفه جيب يعرفه لك لكن بيعرفه باقي لك ما ضابط ما ضابط يجي هنا في رحلة صيد يجوع ولا يقول له لك تارجوج لك عبد خلاص أنا ما قيلوا كده هاي أنت ما بتعرف عرفت ده ك الكلام القول المقيم ده كل مطالعة الفضل والمنة كلام ده قال ما يلي ساكت لا تحقق في نفسك تجتهد تجاهد منتظر نتيجة عمل في فيه لنهار تحضر في نفسك الله امشي يا فلان سجود لله لك الحمد ربنا وتجاهد نفسك الا ترى لها شيئا من ذا الله فضل الله كرم الله جود الله هكذا مجاهد مجاهد وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن هذا الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم وشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقراً تاماً إليه من جهة كونه رباً ومن جهة كونه إلهاً معبوداً لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره جاهدات. فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه رحى القوم بل هو قطب تلك الرحى وإنما يصحها له هذا بمعرفتين لا بد منهما الفقر أعلى درجات الفقر تصح بمعرفتين معرفتان لا بد منهما لصحة هذا الفقر قال معرفة معرفة حقيقة الربوبية والإلهية علم ولا ما علم علم علم التوحيد تعرف التوحيد لا تقرأ القرآن وتعرف التوحيد تعرف الربوبية وتعرف الإلهية إطلاقا ما فتحت يعني الآن بعض الناس بيتخيل إنه البقامات دي ما دار على علم دارش إنه يقول لك تشوف لك غار تخش في الغار جا شيل لك 40 قردة وكسير باب الغار بعد أربعين يوم بتجي ماري قواني من الدرجة الأولى كلام ساكت ما أمرنا بهذا ولا كلفنا بهذا ومن فعل هذا من سادات الأولياء من الصحابة منهم من أعمال وإنما يصح هذا بمعرفتين لا بد منهما معرفة حقيقة الربوبية والإلهية للأولى الثانية ومعرفة حقيقة النفس والعبودية تعرف ربك وتعرف نفسك فهنالك تتم له معرفة هذا الفقر فإن أعطي هاتين المعرفة إن أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالا أسمع الكلام الجاي. فما أغناه حينئذ من فقير غني يبقى غني بالله وما أعزه من ذليل وما أخواه من ضعيف وما آنسه من وحيد فهو الغني بلا مال القوي بلا سلطان العزيز بلا عشيرة المكفي بلا عتاد قد قرت عينه بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك. عز بالله ما انت اعتمدت عليه وهو وصلت الدر دي ثاني خلاص مر بعض الناس بالبصرة فقال من سيد هذه البلدة فقيل الحسن البصري قال بمسادهم قالوا استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه دنياهم مديرة واحتاجوا إلى علمه ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرس الجبر ودمه الجبر الجبر ليش إنه مسير الإنسان مخير ولا ليش إنه مسيء يعني ما عنده إرادة الجبرية فرقة ترى الإنسان ما عنده إرادة يعني يسكر يشرب خمرة ما عنده ح ما عنده حاجة ولا في حاجة دي حاجة ربنا مجبور مجبور على على فعله ده قال ما ب... يعني لازم تحقق المقام ده تكون حذر من هذا فإنه انطرق باب الجبر حل عنه نظام العبودية ما... ما انت مجبور أه؟ مجبور وقال بعض العلماء يرد على الجبرية قال ديل شبه رب العالمين بمن كتف شخصا وألقاه في البحر وقال إياك والبلل ذو ربطني ذو كده يجابوا رامه في المويه وهو ماشى على المي قال أوغط تيروا بلول بعدين كيف ما يجيك مبلول ألقاه في اليوم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء ده ده رمطي فاليسار عنده عنده مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم الجبر فرس الجبر ودمه فإن انطرق باب الجبري إن حل عنه نظام العبودية وخالع ربقة الإسلام من عنقه وشهد أفعاله كلها طاعه للحكم القدر الكوني اشرب خبره يقول لك جزاه طاعا لله كيف يقول لك أبا الغدر اللي يملون أنا ما ما عندي حاجة ما الله أنا مطيع لحكم قدري وأنشد أصبحت من لما يختاره مني ففعلي كله طاعته زنا يقول لك أنا ما حكم, حكم ربنا سويش لأن ضلال خلق عربة تربيقة للإسلام وإذا قل له اتق الله ولا فعصه لا يقول إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته شو الفلسفة دي إذا خالفت أمره أمره ولا تزنه لكن حكمه وأنا مطيع للحكم فهذا منسلخ من الشرائع بريء من دعوة الرسل شقيق لعدو الله إبليس قال رب بما أغويتني لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ إِسْرَابَكَا هذه كلام عن خطر الجبر كلام عن خطر الجبر والجبرية هذا كلام يفيدك في البحث في كتاب الإيمان ويتكلم عن الجبرية تعالى من المرقين العرض لهم في كتابه طريقة لجرتين كل ما لقى كلام عن الجبر تجمعه ممكن إذا وفق الله وأعان تخرج بورقات في هذا الموضوع لابن القيم رحمه الله وتعرف إنه طريقة العمودية عايز علم عايز علم واحد يحكي سنتعرف الجهل قال واحد شيخ ماشي طبعا أنا ما عندي قضية مع الشيخ دمنو هو صحت ولا ما صحت ما بيحكوا بيكتبوها يشيلوا شيلتهم بس في واحد فينسي بيجي يقول لك هو أنتو كان دلعة ترقوه تبغى على التجربة. سيرك شلونه؟ همشي التجربة. تبغى تضبطها؟ ولا نكرة. أكتب المجلس الأعلى. أكتب نحن نبرأ من الكتاب ده حرقه. لكن طالما بيروه ويصفده ويحجه، وأنت تعتمدو تتبني قضيتك. ما عندك شغله ولا بف ولا منها. من كرامات رضي الله عنه كلها تنزل. في حالة واحدة بس. أكتب بيان يتبرأ يقول نبرأ إلى الله من هذا الكتاب. الساعة من خليك الشيخ قال لك ماشي. بعدين رأى مرأة حسناء في الطريق، لقيته جارية حسناء، فقبلها الحوار معه، فقبلها، الشيخ ما قبل غبا قال له ماشي بالطريق، قال له ثعبان، شال الثعبان، فقبله الحوار وقف، لماذا لم تقبل؟ قال له قال أنا قبلت تلك باعتبارها خلق الله، كما كما قبلت الثعبان دي كان لما قبلتها باعتباره مخلوق لله زي الداويد مخلوق لله علي بنو يا فكي علي بنو الكلام ده ويحكى هذا كرامة يحكى هذا كرامة ده يلغي الشريعة ولا لا انا حكيت لك في صحيح البخاري في حدية النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وهو على دابته وخلفه الفضل ابن العباس الفضل عباس قال أقبلت امرأة وضيئة في الحج النبي قدامه قال فجعلت أنظر إليها وتنظر إليها الفضل قال بعدك عائلة قال فأخذ بيده وأدار وجهه سافر قال له ماذا عائلة الفضل العباس والأمر؟ لا يعني عملياً ما قال له ما شاء الله قل تبارك الله الفضل قل تبارك الله قل برك يا الفضل برك اللهم بارك واحد في مصر قبل فترة قال ممكن تمشي الشارع العام وتعايق لكن قال بنيت شلو يعني الجمال ده ما خلقوا الله كل ما يكبر سبحان تبارك الله. تبارك تذكر الله تبارك الله أحسن الخالقين قال انت كيف تذكر في الله عز وجل هؤلاء تلاعبون وأخير منهم يأتوا أخير منهم ال ال العادي يعني يازين يقول لا والله ربي لا غفلني كعبيني أسأل الله يا مولانا أما دا يقنن لها ويقرر لها قال وإذا قيل له هذا المنحرف الذي يفعل المعاصي ويعتبر مجبور عليه إذا قيلوا اتقي الله ولا معصي يقول إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لحكم ورد فهذا منسلخ من الشرائع بريء من دعوة الرسل شقيق لعدو الله إبليس بل وظيفة الفقيه طبعاً ما الكلام هذا معناه شنو معناه حدود ما في ما تقام حدود ليه بده قزاني تأييده ليه ما مقدر عليه ترجمه ليه ما مقدر عليه تقطع يده ليه ما مقدر إلغاء للشريعة تماما بل وظيفة الفقير في هذا الموضوع وفي هذه الضروة مشاهدة الأمر والشرع يا راقب أحكام الشريعة ورؤية قيامه بالأفعال وصدورها منه كسبا واختيارا عند إرادة واختيار وتعلق الأمر والنهي بها طلبا وتركا وترتب الذنب والمده عليها شرعا وعقلا وتعلق الثواب والعقاب بها آجر وعاجر هذا خلاف لعقائد الجبرية فمتى له هذا الشهود الصحيح إلى الاضطرار في حركاته والسكنات والفاقة التام الفقر يعني إلى مقلب القلوب ومن يده أزمة الاختيار ومن إذا شاء شيئا وجب وجوده الله وإذا لم يشأ امتنع وجوده وأنه لا هادي لمن أضله ولا مضل لمن هداه وأنه هو الذي يحرك القلوب بالإرادات والجوارح بالأعمال وأنها موضوعة, موضوعة تسخيره مذللة تحت قهره وأنها أعجز وأضعف من أن تتحرك بدون مشيئته وأن مشيئته نافذة فيها كما هي نافذة في حركات الأفلاك والمياه والأشجار وأنه حرك كلا منها بسبب لقتله تحريكه وهو خالق السبب المقتضي وخالق السبب خالق للمسبب فخالق الإرادة الجازمة التي يسمو الحركة والفعل الاختياري خالق لهما وحدوث الإرادة بلا خالق محدث بلا خالق محدث محال وحدوثها بالعبد بلا إرادة منه محال وإن كان بأمره فإرادته للإرادة كذلك ويستحيل بها التسلسل فلا فلابد من فاعل أو تلك الإرادة التي هي سبب الفعل فهنا يتحدق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب ومصرفها كيف شاء فما شاء أن يزيغه منها أزاغه وما شاء يقيمه أقامه ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى وعطل ملك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه والثواب وعقابه وحكم هذا وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال هذا من فضل الله ومنه وجوده فلو الحمد وإن حرك بمبادئ معصيته صرخ ولجأ واستغاث وقال عوذ بك منك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديرك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فإن تم تحريكه بالمعصية تحريكه بالمعصية التجى, التجى أسير قد أسره, أسره عدوه وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيده من الأسر ففكاكه في يد سيده وليس في يده منه شيء العاص شبه العاص بشنوه؟ بالأسير المملوك الأسره والبيعتقد إنه ما في طريق لفكه إلا إذا تدخل السيد بتاعه جاء فكهو. أنا إذا كنت أسير معصية أي معصية إذا الزون حس إنه معصي لأسره ما فكك منها إلا الله بس الجأله وهذا يوجب كثير من الإشكالات كثير من الناس كثير منا عنده معصي غالب ويتخلص مننا قدر ما حاولت حاولت وانت بتعتمد على تخطيطك عملت لي برنامج وعملت لي نراسة وسافرت وديت وفي حقيقة قمت ميهود جبار مسكين كلامك يفضل يعني ذاتك انت ماشي لا ورا ماك عارف ان جاء اليه بحق والله يعيذك ويحبك بيقيم شبه الشيطان بكلب الراعي كلب الراعي ذول ماشول والكلب قال فيو قال لو قعدت تيدع شوي الحجاج بعطل سير أسهل من كده قل للراعي أسمع ناديك البغدادي إن هذه موضوع انتهى كمان الشيطان ذاك البال الإنسان قال إذا درعت وقعدت بعطل سير إلجأ إلى الله ليصرفنه عنك كذلك لنصرف عنه السوء نصرف عنه ما الشيء وربنا أزه عنه لا. العلل والموانئ مشهر واصف فلجأ إلى الله عز وجل يقول ولا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياتًا ولا نشورًا فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده وهو قادر على تخليصه قد اشتدت ضرورته إليه وصار اعتماده كله عليه قال سهل ابن عبد الله يعني إنما يقول الالتجاء على معرفة الابتلاء يعني وعلى قدر معرفة الابتلاء تكون المعرفة بمبتلى أنت بتلية يلا إذا إلى الله يرفع عنك البلاء ومن عرف قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك وقام بهذه المعرفة شهودا وذوقا يعني مو يعلم ساكت لا حججا علما وعملا وأعطها حقها من العبودية فهو الفقير حقا ومدار الفقر الصحيح على هذه الكلمة أعوذ بك منك فمن رزق فهمها فهم سر الفقر المحمدي فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه وهو الذي يدفع ما منه بما منه فالأمر كله له والحكم كله له والخلق كله له وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشئته تسمع الجماعة يقول لك اليومين ديل قالوا حتجي زيادة في البنزين والله لو الله ما غدر ما تجيه والله قالوا وزير المالية ما في الله بس يعني شنو يعني يخليك منه قول يا الله والله هؤلاء هؤلاء عبيده الخبير الاقتصادي فلان نقرأ في الجريدة أتوقع سيناريو مظلم والسودان يمر بأزمة وخمس وصفات للحلول يقول لا غاية البروف ده قال كلام عجيب جدا فروف شو يازلم وَمَنْ يَدَّقِ اللَّهِ يَنْيَعَلْ لَهُ طالما ينغني ونرغص أما المارج يشنو؟ البغلي ما يزيل الحر المارج يشنو؟ نحن كويسين خالص يعني؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاحَّدُوا اللَّهُ أسعين تكتوحيد؟ شايفوا خالص؟ أنا تر إلى القباب كيف تشيد؟ وكيف يزار لا يرزقون بدرهم ترزق ملِي بحفظ النائمين بحفرتهم تجري على أبوابها الصلاوات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووصية تقبض الحاجات حاجاته شريك في خوفي أمني ما في الله قال لمج جاء في دراسة دي ما دراسة بتاع البشر الذين آمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتمون نوحد الله نكون صادقين مع الله نوحد الله نصل القلوب إلى رب العالمين صحابة يعطشوا أصي يقول لك مشكلة موت برتغدان وتحلية ومشكلة مزمنة ومشكلة صحابة يعطشون يا, يا علاء ابن الحضرمي نفد الماء موي ما ف الله ما إني أسألك بأنك الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا من أشرقت لنور وجه الظلمات وإذا بالصحابة تأتي حتى تهطل فيشربوا ويبلغوا آنيتهم قالوا فلما تحركنا لم نجد لها أثرا في غير محلنا يا ملسلة كده بس معلوم قاعدين الصحابة شو شربوا وقالوا مواعينوا مشوا بعيد كده بافوا خريف جاء خريف ما جاء وفيه فوق رب العالمين يدبر الأمر عطشنا يا رب ما قال كلينا نجرب الدعاء ما قال ما, ما لابسين حجاب العطش ولا وين حجاب العطش متعلق؟ الحجاب راح حجاب العطش ما كتبوا عليكم حجبات شنو بتنصر الله أم يا مسكين؟ حجبات وزراعات ملانة النصر النصر لنا ما في نصر يجب الحجبات النصر يجب التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله عز وجل فيك مشي فوق المويه والله لو بشيت معه كويس البحر تقطع عقلك كك عدين بعد ما قالوا العلاء جاء المطر جاء جاء المطر يا علاء أحزن يا علاء فيم في حاجات ما قالوا كده ما وواصلوا الجهاد ما كان كرامات تجي وخوارق للعادات والتعلق برب الأرض والسماوات السحرة السحرة لما شافوا الآية العظمة السحر شافوا العصا جلب الثعبان ولقفت تلقف ما كانوا يأفقون مشكلة قالوا شنو آمنا برب العالمين رب موسى ما قالوا يا موسى آمنا بك يا موسى نحن معك يا موسى لا آمنا برب العالمين رب موسى الله سخره أما قلبه هكذا إمان بالله عز وجل قال وهو الذي يدفع نعم قال وما لم يشأ لم يكن أن يجلبه إلا مشيئته فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يهدي بأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو ولا يصرف سيئها إلا هو وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وإن بخير فلا رد لفضله والتحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر والفاقة ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله والاستغناء بها والخروج عن رفقة العبودية إلى دعوة ما ليس له وكيف يدعي مع الله حالاً أو ملكة أو مقاماً كيف تدعي أنت من قلبه وإراداته وإرادته وحركاته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه لا يملك هو منها شيئاً وإنما هي بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف إيش؟ يمع الكلام ده جاي له جود شنيش شنيبك يعني فتحت المسورة كده ما في مود أول شي في شيء في باله شنو؟ وين المهندسين يا أخي وين المحليين؟ موتر ما بيجيبه الخطر الكبير حكاية أزمة عامة زمن زمن زمن كده جيب ده وجيب ده وجيب ده وجيب ده في النهاية أزيلوا بيلا حاجة نخليه علامة فترانا بعد ما فهمت كذي <تصفيق> إنت ما أخلب وكان قال كده نخليه على الله قال له تذكرت يا أخي فلان المهندس بس جيبه لنا <تصفيق> استأنف توكل رجع منه ثاني خليها لي الله ثقة في الله ثقة في الله كده يا معه ولو جاب اذكرته والله ربنا فتح علي ربنا ربنا فتح علي اذكرت فلان امش نادي ربنا يسر جابه لنا وربنا فتح بصيرته عرف العلة وربنا يسر له عالجه الحمد لله الزول ده بعد شوية يكون ما عنده أي حاجة شخص كده فات لكن يقول لك الزول عجيب ده يا أخي ده زول خواية بس زول ما, ما عادي ده قرب مملاب البشر فكسب باك قرب مملاب ده لا أشكر ربك ذكرك أنت وأعانك أنت وذكره كم ممكن يغلبه يقول لك والله ما غلبين الله ما فتح بصيرته وإذا غلبه حتقول له لا لا ربنا بس ما ربنا ما رادنا بابا برتزع منه شديد الله ما ادوسه خلاص لكن لما تتخيل انه بيحلو يربط وال겁يه عنده بيلومه لكن ربنا ما يسلى بس شيخنا ما ربنا رايدنا اللي ما, ما يشرب الحمد لله على تقديره هنا يا وانما هي بيدي مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء فالايمان بهذا والتحقق به نظام التوحيد ومتى حل القلب ان حل نظام التوحيد فسبحان من لا يوصل إليه إلا به فسبحان من لا يوصل إليه إلا به ولا يطاع إلا بمشيئته ولا ينال ما عنده من الكرام إلا بطاعته ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر منه كله منه فهو الأول والآخر وأن رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه لوم الدين وبعد نواصل إن شاء الله عز وجل درس وقراء في, في كتاب طريق الهجاوتين ومفتاح السعادتين بالإمام العلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله فسبحان من لا يوصل إليه إلا به ولا يطاع إلا بمشيئته ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر كله منه فهو الأول والآخر وإن إلى ربك المنتهى قال المقيم ومن وصل إلى هذه الحال وقع في يد التقطع والتجريد وأشرف أشرف الطلع يعني وأشرف على مقام التوحيد الخاصي إذا الناس كلهم وحدوا الله عز وجل توحيد عام هو عنده توحيد خاص فإن التوحيد نوعان عامي وخاصي كما أن الصلاة نوعان والذكر نوعان وسائر القرب كذلك خاصية وعامية فالخاصية ما بذل, في ما بذل فيها العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها يبذل نيت عمل يؤديها كما أراد الله والعامية ما لم يكن كذلك يعني صلى بس قال ابن القيم في بعض المواضع وقد يصلي الرجلان في الصف وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض صف واحد قدم مع القدم كتف مع الكتف وبين صلاتهم كما بين السماء والأرض النية والقصد والحضور والخشوع والخضوع والصفة صفة الصلاة فالمسلمون مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله كلهم بيقولوا مسلمون وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة معناها شنو وقيامهم بحقها باطنا وظاهرا أمر لا يحصيه إلا الله وجل التفاوت في معرفة الشهادة والإتيام المضمون أمر لا يحصيه إلا الله وقد ظن كثير من الصوفية أن التوحيد الخاص أن يشهد العبد المحرك له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة فيغيب بشهوده عن حركته ويشهد نفسه شبحا فانيا يجري عليه تصاريف المشياء كمن غرق في البحر فأمواجه ترفعه طورا وتخفضه طورا فهو غائب بها عن ملاحظة حركته في نفسه بل قد اندريت حركته في ضمن حركة الموج وكأنه لا حركة له بالحقيقة هذا الكلام باختصار ما عبر عنه في القيم في غير هذا الموضع الفناء في الربوبية بمعنى يغلب على العبد رؤية تصرف ربنا فيه ويغلب عليه هذا لدرجة إنه يرى إنه ليس له كسب وليس له شيء وده حقيقي لكن ما بي ما بيصل درجة إنه آه أنا منوزات أنا منو أنا ما ما لجين وهذا ليس هو الغاية بل الغاية في السلوك أن نفنى في توحيد الإلهية بمعنى أن يفنى مرادنا في مراد ربنا أراءنا وأهواءنا أم تكون تبع لي إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية الدينية وهذا وإن ظنه كثير من القوم غاية وظنه, وظنه بعضه لازما من لوازم التوحيد فالصواب أن من ورائه ما هو أجل منه وغاية هذا الفناء اللي هو إنك ما ترم لك محرك ويغلب عليك رؤية المحرك لك الله الفناء في توحيد الربوبية وهو أن لا يشهد ربا وخالقا ومدبرا إلا الله وهذا حق ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلا من أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون نجت ما نجتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون ما نجاهم الربوبية وحدها لا, لا, لا تنجي فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية وهو أن يفنى بمحبة ربه عن, محبتك عن محبة كل ما سواه أب أم أخذ زوجة قبيلة عشيرة الدنيا إذا اعترضت محبتهم محبة الله فالمقدم محبة الله ولا دقيقة ولا مشاورة ولا كذلك مع أن نفكر ما في وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وبتألهه عن تأله ما سواه الركوع والسجود والخضوع والحلف والنذر والاستغاثة كل ذلك لله ليس لمخلوق فيه شيئا وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه يشتاق إلى الله وأقول لك لا يشتاق إلى الله إلا من أحب الله ولم يحب الله إلا من اتبع رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لما تكون البين بين ربنا بنشتاق له لكن كان البين بينه خربانة ما بنشتاق له إذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاه وإذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاه وبالذل له والفقر إليه من جهة كونه معبوده وإلهه ومحبوبه عن الذل إلى كل ما سواه يعني لا يذل ولا يخضع إلا لله تعالى وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه، فيرى أنه ليس في الوجود ما يصبح له ذلك إلا الله. بعد ذلك أنت أفهم منه الناس اللي يستغيث بغير الله بنادل الأموات والمقبرين أبعد الناس عن هذا. ذل ما عرفوا كلامه. يستغيث بالميت العظام، يستغيث بالذي مات وصار عظما قبرا رميما ويترك الحي الذي لا يموت. هذا أبعد الناس عن هذه الحقائق الإيمانية. ثم يتصف يعني هو يرى إنه ما بيصلح ذل وفقر وعبودي إلا لله ثم يتصف بذلك حالا ما كفاية تقول له والله بس لا بس حقنا نادي الله براو تمام نستغفري الله براو جميل ما نحلف إلا بالله كويس ما نخاف إلا من الله مظبوط لكن هل انت قاعد تعمل كلامنا هل بتدعو هل بتخاف منه حدده ما كفاية لا تخاف إلا من الله مظبوط وجميل توحيد لكن أين خوفك أنت من الله؟ عرفت أن الفرق بيناتهم؟ اسمع مرة ثانية فيرى أنه ليس يعقيدته أنه ليس في الوجود ما يصلح له ذلك إلا الله يعقيدته كذا ثم يتصف بذلك حالا وينصبق به قلبه صبغة ثم يفنى بذلك عما سبغه فهذا هو التوحيد الخاص الذي شمر إليه العارفون واحد من السلف كان عنده مخزن فيه عيش فرأى سحابا في السماء والمطر دقي معناه شنو؟ إذا نزلت مطر الناس بيزرعوا والناس كان زرعوا العيش بالخص وكان العيش رخز في المخزن ماله ما شكذا؟ فقال لعلها ستمطر الشيء دقيقت تمطر ولا شنو؟ قال كده ثم قال رحم الله ذلك الزمان. قال لعلني لم أنصح للمسلمين. لعلني يعني قال نفسي دي خلي بالك ما داير الخير يجي. عرفت. يعتبر إنه كور يشيل هم المطر. ده نافي شنو يا معه؟ يعتبر بينافي النصيحة للمسلمين عمل شنو يا أULAM بيع ما عندك ولا تكسب فيه شيئا. أما بتعرف الله يا ياخ واحد يكلمني عن زول كده شخص يقول لك ده تاجر عيش عايز تزعله قول له القبارف هي مطر جن وجن كلامنا أو عاد له القبارف هي مطر يزعل منك ليه لأن القبارف مطر معنا العيش ماله حيقول وينجح وهو بخازن وبلانا وصل درجة قال إذا ماشين نزولوا جايين من القبارف نغسل ال listings على العربية ليلة لو كان شاك طيب في الليستيب الطين ده شنودا في مطر ولا شنود يزعل علينا لهذه الدرجة أيها الناس لا يريد رخاء للأمة وهذا ينافي النصيحة لله ورسوله وعباده المؤمنين شوف التربية. التربية فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره وأنا كنت بتكلم عن عادات, عادات في الأعراس. من هذا الذي أترك له أمر الله من هذا الذي أخالف له رسول الله مهما كان حبيبا مهما كان قريبا مهما كان ودودا ماذا يساوي بالنسبة لحب لله والذين آمنوا أشد حبا لله فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره وبمذكره الله عن ذكر غيره وبمألوهه عن تألوه غيره صار من أهل التوحيد الخاصي وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى محبوبه أو إيثاره أو معاملته أو خوفه أو رجائه ما يعرف قلبه إلا الله حباً وخوفاً ورجاءاً وطاعة الله وصاحب توحيد الربوبية الأول ذات في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله وهو مجرد عن ملاحظة وجوده وهو كما كان صاحب الدرية الأولى مجردا عن أمواله وصاحب الثانية مجردا عن أعمال وأحواله وصاحب الفناء في توحيد الإلهية مجرد عن سوى رضا محبوبه وأوامره مؤمن بحبه وارتغاء مرضاته عن حب غير ارتغاء مرضاته محمود ابن سبيكتين قائد مسلم فتح الهند فتح بلاد الهند وجد صنما ضخما عند الهنود صنم ضخم أراد هدمه ده يهدمه قاموا قالوا يا أخي نديك أموال ذهب نديك ذهب كثير بس خليه فقال والله لئن لئن أُنادي يوم القيامة أين محمود كاسر الصنم خير من أن أنادى أين محمود الذي باع دينه بالذهب؟ قال أنا أحسن لي والغير مع الله يناديني وين محمود الكثر الصنب؟ أحسن من يناديني وين محمود الباع دينه بالذهب؟ فهدمه وكسره فوجد في داخله من الذهب ما لا يحصه إلا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكفاية والرعاية في معية الله البركة في طاعة الله البركة في القرب من الله البركة في التزام الشرع الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدق قال وهذا هو التجريد الذي سمت علت وارتفعت إليه همم السالكين فمن تجرد عماله وحاله وكسبه وعمله ثم تجرد عن شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقا وهذا تجريد القوم الذي عليه يحومون وإياه يقصدون ولهايته عندهم التجريد بفناء وجوده وبقاء موج وبقاؤه بموجوده بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل ولا غاية عندهم وراء هذا الربوبية ولعمر الله إن وراء تجري إن وراءه تجريدًا أكمل منه ونسبته إليه كتفلة في بحر وشعرة في ظهر بعير وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل والحفوظ. يا جماعة الكلام ده كلام دقيق شوية. الحب أنا موظف أعمل في شركة. الآن وظيفة محترمة فيها راتب عالي لكن جاء قانون يمنعني من الصلاة في وقت الصلاة مثلا أو يمنعني الصلاة في المسجد صدر لايحة جديدة يا جماعة من الساعة اثنين لحد الساعة اربعة لا يسمح لموظف من الساعة واحدة لحد الساعة اربعة لا يسمح لموظف بمغادرة مهله لأي سبب الصلاة كيف؟ ولو الله يحوض يا مولانا، وينتب الخيار يعني وقع هنا أمضى هنا، وقع بينك جاء الخبر حتلتزم وإذا ما عايز طبعا تعرف لو لو الزول جام قاعد كده يفكر يعني أستنى عمل شنو يعني يعني أستنى أنا محتاج للوظيفة والوالد والوالدة والأخ والإخوان لو وقف دقائق وجراعيع، ده يكون إنسان حب لله فيه شائبة فاهم قصدي ولا ما فاهم قصدي الموضوع ده لو بينا محل دراسة كذلك أنا لا بكرة نشوف نجيكم راجعين لو انت صادق عايز تفكر في انه هل ما هي انت قال معنا الكلام ده شنو هل اطيع الله ام اطيع المديرة واجلب الله ما هو كده معناه كده معناه شنو ليه يقول لك المسأل موازنات بين شنو, شنو بالرضا الله وحب الله أحب العمل إلى الله الصلاة في وقتها الصلاة في أول وقتها والآن أفضل الأعمال في الرواتب الصلاة بعد الصعار أهام أنت عايز تفكر يا دي ولا يا دي وتشاور وتفتش الناس الممكن يدوك فتوى منازمة فلان يقول لك لا لا صعب, زول صعب. ما تسهلوا يقول لك خليها منو فلان دا قويس. أتوقع أنه يقول لك شيخنا جمع التآخير كيف؟ ليه؟ آه, الضرورة الضرورة يا تاة <تصفيق> الضرورة يا تاة أي ضرورة في هذا؟ داء داء داء داء داء داء داء داء داء داء الله عنها عن رسول الله كان يكون في خدمة أهله فإذا سمع المؤذن كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب برد جوع حصار أعداء وكان غد شغل عن صلاة العصر إلى المغرب فقال اسمع ما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى بل الله قبورهم نار شو الحسرة في الجهاد في الحصار متحسر يجون يقول لك والله أنا مثلاً بس ما في كذا شيخ يعني فتاوى وكذا لا خير. ولا يحملنك استبطاء الرزق أن تطلبوه بالحرام فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته ما عند الله لا ينال بمعصيته. وكم من فنان دار يوتيوب لكن يقول لك المشكلة شيخنا أنا ما من وين بعد؟ عندي التزامات أولاد في المدارس. ها كان يقول لك يعني لو أنا جيت مع الله واطيعت الله ها بضيع لو جيت لا الله بضبيعني أقول بالله ما قلت كذا دم عنك كلامك واللازم ما لازم لكن دم عنك كلامك إذا أقبلت وتبته بعدين في لي مشاكل وكم من إنسان جاء وأقبل ثم رجع إلى أضلالة مرة أخرى لأنه ابتلي ولم يصبر ابتلي ولم يصبر ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير خل الغنى كده وتاب وما شاء الله الدنيا جات إطمأن الذي يقول لك نعمة يا أخي يا سلام على الطاعة، وإن أصابته فتنة ميلاريا ولدعيه والناس ما جوه زوج تغلبوا ما في ودخل يقول لك والله يا صديق زمان كنا كويسين، والله ناس يقول كده يقول لك مولانا والله زمان كل شبه خبر ونزل والله سبحان الله الدنيا كانت سهلة خلاص. والله يا اخي خلينا سبحان الله صعبه خلاص <تصفيق> الزول ده ماخذ شك زي ما وثبته بيتهم رب العالمين كلامه كده فيه شك يعني كانه عايز يقول لك جيناه وضيعنا والله يقول من يتق الله يجعل له يا ويرزقه من حيث ولا يحتسب خلي واحد يمشي يلاقي الرئيس البشير يكتب له شيك واللي هو الشيك ده ليك لا بجهودك وكده بمان خلي الوظيفة دي وأنا الرئيس حالتزم ليك به وظيفة أحسن يخليها سعى ويتماسخ مع الناس اللي أو ما داير شغلتكم ذاته أنا الرئيس وعدني يعني الرئيس شخصيا من خشمه ليه أضاني. ما يهمني أنت في ستين كده أيو كده ليه؟ أقول لك يا زول زولبي أضاني ما أقول, ما أقول بالو سمعتوا أضاني طيب قال الله قال لك اتقيني واجعل مخرج أها ده تسمع كيف أنت؟ ما جاب دبليلي رسول الله وبلغتها قاعد تجرها ما تخدم ومن يتق الله واعتغل غيره ما طل يتق الله يجعل له مخرج قاعد تغلغله وكل حرف حق مستحقه أول من تجي في المحك العام يقول لك لا والله يا, أخي. ها؟ يا ها ده حب فيها نظر والله ما بالله والله بالله والله لا يليق بالله والله لا يحسن أن نظن هذا بالله الرب العظيم الملك القدير الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والله ما يضيعك إن أقبلت عليه صادقا وتوكلت عليه قد يمتحنك ليعلم صدقك لكن لن تضيع أبدا ما دمت معه ملتزما شرعه ودينه يقول رحمه الله ولعمر الله إن وراءه تجريداً أكمل منه ونسبته إليه كتفلة في بحر وشعرة في ظهر بعيد وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل والحفوظ فيتوحد حبه كما توحد محبوبه ويتجرد عن مراده من محبوبه بمراد محبوبه منه يعني أنت ما تكون مشغول بشنو أنت عايز من الله؟ أكثر من الله عايز منك شنو ده معنى الكلام نحن عندنا حاجات عايزينها من ربنا مشكلة جماعة كل زول عنده طلبات وعنده أشياء كلنا نحتاج إلى الله وربنا يريد منا أشياء ما ينبغي يكون حاجاتنا العايزينها مقدمة على الأشياء هو يريدها مننا عزيزي هذا, ما هذا معنى الكلام بل يبقى مراد محبوبه هو من نفس مراده وهنا يعقل الاتحاد الصحيح اتحاد صحيح وهو اتحاد المراد اتحد مرادك بمراد الله تعال ذا اتحاد صحيح فيكون عين مراد المحبوب هو عين مراد المحب وهذا هو غاية الموافقة وكمال العبودية انت بتحب الله كده انت تريد ما يريده الله انت مستعد ما هو حكم الله بمجرد ما تعرفه تطيع مباشرة لا تردد ولا تلقو ولا تتجرد المحبة عن العلل والحفظ التي تفسدها إلا بهذا يعني شان محبة تكون خاصة لازم توافق شنو محبة الله فالفرق بين محبة حظك ومرادك من المحبوب وأنك إنما تحبه لذالك وبين محبة مراد المحبوب بنك ومحبتك له لذاته أنه أهل أن يحب يعني أنت بتحب الله لأنه أهل أن يحب لكماله وجلاله وإنعامه وفضله إذا بدك نعمة أنت تحبه وتشكر وإذا ما بدك أنت تحبه وتصبر على وتعتقد جازما أن الذي فعل بك هو الحكمة حكيم في عطائه حكيم في منعه حكيم إن أصحى إنساننا حكيم إن قدر لنا مرض حكيم إن أخذ منا بعض الأحب حكيم هذه عقيدة المسلم التي يتعامل بها مع الله سبحانه وتعالى وأما الاتحاد في الإرادة خلي بالك المراد صحيح أما الإرادة فمحال كما أن الاتحاد في المريد الله وهذا الوجود اتحاد المخلوق بالخالق محال فالإرادتان متباينتان وأما مراد المحب والمحبوب إذا خلصت المحبة من العل والحفوظ فواحد فالفخر والتجريد والفناء من واد واحد وقد جعله صاحب منازل السائرين من قسم النهايات وحده بأنه الانخلاع عن شهود الشواهد وجعله على ثلاث درجات فقال الدرجة الأولى تجريد, تجريد عين الكشف عن كسب اليقين والثانية تجريد عين التمع عن درك العلم والثالثة تجريد الخلاص بشهود التجريد هذه فقرات من كتاب منازل السائرين هذا الكتاب للإمام أبي اسماعيل الهروي رحمه الله وهو ذات الكتاب الذي شرح ابن القيم في كتابه مدار السالكين جاء منه فقرات في هذا الكتاب كذلك فقوله في الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين يريد كشف الإيمان ومكافحته للقلب الإيمان يبقى ما في بينه بين القلب أي حجاب كفاحا يعني مباشر مباشر بلا واسطة وهذا إن حصل باكتساب اليقين من أدلة وبراهينه اليقين عنده أدلة وبراهينه فالتجريد أن يشهد سبق الله بمنته لكل سبب ينال به اليقين أو الإيمان أنت مؤمن؟ آي خلي بالك لو ما الله ما آمنته لذلك كان عبد الله بن رواحة ينشد اللهم اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يا سلام على الصحابة الكرام اللهم لولا الله اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ها؟ في بعض الناس بيقول, بيقول لك يا أخي يعني أنا ما تتخيل لكي الهداية تعبتك إف أنا تعبت تعب يا زول، أخوك تعب تعب ما عادي، أخوك ما سهل، أخوك خطير كده جبتها كده أنت، أنت مخذول وأنت لا تدري، الله هم لولا الله ما اهتدينا، والله لولاه ما دينا هذا المكان الطاهر، ولا صلينا ولا استمعنا، ولا درسنا، والله الذي لا إله غيره، هو الذي فعل بنا ذلك، محظوظ بنا منا محضة ما عندنا حق عنده هو الذي تفضل بهذا لاحظ هذا المعنى في كل أمورك قمت الفجر صليت المسجد لو لاه ما فعلت ذلك انت قاعد كده بالعين جنبك الناس نايمين الأزان المنبه الصوت المطر ما بقوم ما بقوم صعوة لا طيب انت أحياك بعد موتك ويسر لك الأسباب وأقامك بين يديه مننه وانت عملت كده خد في بالك بمنته عشان تقول الحمد لله الحمد لله الله وفقني ما بتقولك اشكر في ناس بيقولوا لك ساكن والله وفقنا الله وحفظنا وفقنا الله ودرسنا كده بس يمشي اموره يعني يعني بس يقول لك الواحد عشان يعني يقول لك مش جاي كده مش بيقولوها كده هي وفقنا الله يعني هو لكن في حساباته هو وزول ما ساهل بعين نفسه كده زول ما ساهل لا من قلبك الله فاق من قلبك تعتقد كذا لولا الله ما نلت شيئا من المكارم ولا المحامد ولا الفضائل فيجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو الوسيلة صحيح فلان أدى لي فلان أدى لك حضرت لي خطبة فلان لكن من الذي هياني أنا وهيا فلانا ويسر هذه الكلم الكلمة وفتح قلبي لها منه الله لو ما كان ذلك بل يقطع الأسباب والوسائل وينتهي نظره إلى المسبب يعني ما بي ما بيعول هو عارف إنه هو مش عمره وربنا وفق وسميع كلامه وجرب للدار الهدایة سبب لكن ده كله تسبب الله الله سببه الله يسره وهذه إن أردت تجريدها عن كونها أسبابا فتجريد باطل وصاحبه ضال. إنه قال عمل حسابك ما يقوم يقول لك ما في سبب. سمعت ريدري سيقول لك لا لا لا ما في ما في ما في سبب زي ذا. ما في لا ده سبب. ده سبب. فذكر إن فعل الذكرى سيذكره من يخشى. فالتذكير سبب في التذكر. لكن هذا وذات من الذي يعين عليه الله. يعني نحن ما ننفي نجأ سبب. وعادي يقول لك والله ربنا الداني ولد الحمد لله ربنا الداني ولد والله ما شاء الله يسر لك السبب تزوجت ورزق لا لا لا ما تقول كذي ما في سبب سداني أو كيف كيف بس سداني أو أقرؤوا القران في راس لما نصح كيف أتذكره يعني أنت تعرف في الأسباب تجارة سبب الزراعة سبب لكن من المسبب من المعين الله سبب إذا هذه حقيقة لا ننفي الأسباب وننفي الأسباب بالال ولا نعتمد عليها ونعتبر أنها هي الكل في الكل لأن ذلك ينافي التوحيد ذلك نا لابد فنثبت السبب ونعتقد جازمين أنه من الله وبالله تعالى قال وإن أريده تجريدها عن الوقوف عندها يعني ما تجيب عندها كثير ورؤية انتسابها إليه يعني ما تقول تقولنا عملت وانا عملت وصيرتها عنوان اليقين إنما كان به وحده فهذا تجريد صحيح ولكن على صاحبه إثباب الأسباب فإن فهى عن كون أسبابا فسد تجريده باسم شيخنا جراحة مخ وعصر تعرف أصعب أنواع الجراح كده كده مشكلة كده كده شلل لازم تمش بدقة، فنحن نثبت السبب، لكن نعتقد أن الذي سببه الله، والذي جعله يؤتي ثمرته الله. الآن الزواج سبب في أولاد مشكلة، هل كل من تزوج ينجب؟ لا، لا في مرق، لا في حالات الطبيب يقول في أعتى وأعلى مستشفيات الدنيا كل شنيم. ما في أي مشكلة طيب يا دكتور سبب مية في المية الله ما عندها شنو لو بس سبب بس افترض طوالي انت لكن ما في كده الواهب الوهاب الله سبحانه وتعالى تنزل الأمطار خمسة ستة سبع عشر حواشات واحدة تجيب مية شوال واحدة ولا شوال زرعوها وبزروها وحرثوها وكل زي بعض لكن ما جابت هل الله باعث وجل فالمؤمن يفعل الأسباب لكن لا يقف عندها ويعتقد أن الله أعانى عليها سبحانه وتعالى وقوله في الدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم لما كانت الدرجة الأولى تجريدا عن الكسب ما دعاين لنفسك وانتهاءاً إلى عين الجمع لأنه هو الغيب بتفرد الرب بالحكم عن إثبات وسيلة أو سبب اقتضت تجريدا آخر أكمل من الأول وهو تجريد هذا الجمع عن علم العد به، فالأول تجريد عن الرؤية السبب والفعل والثاني تجريد عن العلم والإدراك، وهذا يقتضي أيضا تجريدا ثالثا أكمل من الثاني وهو تجريد التخلص من شهود التجريد، وصاحب هذا التجريد الثالث في عين الجمع قد اجتمعت همته على الحق. وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به قد استغرق ذلك قلبه فلا سعة فيه لشهود علمه بتجريده ولا شعور به فلا التفات له إلى تجريده ولو بقي له التفات لم يكن يكمل تجريده اسمع إلى عمره يقول لو أن مناد يوم القيام نادى أن كل الناس في الجنة إلا واحدا لخفت أن أكون أنا ولو نادى مناد أن كل الناس في النار إلا واحد لا رجوت أن أكون أنا عمر دمش عنده مقامات عالية وإيمان و... والرجل الثاني في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو مشهر بالجنة لكن لما يا ليت أمة عمر لم تلد عمر يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وين الفضائل وين المناقب وين اللا... لا الآن بس يا ليتني أخرج من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي أخرجوا هذه الوسادة من تحت رأسي واجعلوا رأسي على التراب لعل الله ينظر إلي فيرحمني كذا يا جماعة كل الفضائل والمناقب دي الآن الملاحظة إلى رحمة الله تعالى هذا أبن القيم يدن حول هذا المعنى ووراء هذا ووراء هذا كله تجريد نسبة هذا التجريد إليه كشعرة من ظهر بعير إلى جملته وهو تجريد الحب والإرادة عن تعلقه بالسوى السوى ما سوى الله أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ التي هي مراد النفس فيتجرد الطلب والحب عن كل تعلق يخالف مراد المحبوب فهذا تجريد الحنيفية والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به تعرف الجمل دمع ناشر هذه الأخير كأن القيم يقول هذا الذي أصفه لك لا يمكن أن تصل إليه إلا بعون الله وكأنه يقول بلسان حاله اللهم إني أصف هذا المقام، أصف هذا الفقر ولا سبيل لإلى إدراكه إلا بحولك وقوتك لاحظ الجمل دين فهذا تجريد الحنيفية والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به لا سبيل إلى تحقيق هذا إلا بعون الله وتوفيقه سبحانه وتعالى ثم قال ابن فصل في تقسيم الغنى إلى عال وسافل قال ولما كان الفقر الى الله عز وجل هو عين الغنى به واسمع إلى قول القائل مالي سوى فقري اليك وسيله فبل افتقاري اليك فقري ادفعه مالي يخاطب الله مالي ما عندي سوى فقري اليك وسيله أنا بحتاج له يا الله ما عندي غير كذا فبالافتقار إليك فقري أدفع الفقر يندفع بالافتقار إلى الله ولما كان الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به فأفقر الناس إلى الله أغناهم به أكثر زور يفتقر لله غني بأله وضحت ولا ما وضحت جماعة وضحت ولا ما وضحت أفقر الناس إلى الله كل ما أنت شفت ناسك محتاج لآله ومسكين وفقير وصلاتك لو ما هو ما حصلت زكاتك لو ما هو لو تخلى عنك ولو وكلك إلى نفسك ضفة عين هلقتي المعنى ده لو كبير فيك أنت غني بالله إذا إذا بينات أنت تناسب كل ما افتقرت إليه كلما كنت غنيا به ولو استغنيت عنه ده الفقر البصيح والهلاك البصيح اسمع وأذلهم له عزهم أكتر زلزال لآله ده العزيز أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد وأضعفهم بين يديه أقوىهم وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله. هذا ابن القيم يا أخي. هذا ابن القيم يشيل لك أي أي شوكة آه ويدريس في كل بقعة. عرفت دريسة؟ في دريسة في دريسة هو هنا قاعدة علم أقول وبالله التوفيق له خمسة شهور بس في النفس منه شيء. كده النفس منه شيء لم يظهر لي هذا يتعالم ينتفخ وإذا واحد قال العلامة معاني العلامة اتق الله يا رب اتق الله زي بيقول ما تهزر ما تهزر عاد بهم مبسوط مبسوط جدا يقول لك والله إذا بيعرف قدر الله حقيقة يعني بس ولو داري يقول الدعاء اللهم لا تأخذني ما يقولون ويعليش شو يكي لو يتماشي عاجوا الله يعلم أنه عاجوا يا خي انت بتكذب على الله عايز كل ما عرفت جهلك أنت حينئذ عرفت الله كل ما ظهرت قدام نفسك أنك ولذلك أنا الفقير إلى رب البريات سيخة الإسلام أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما أن الغنى أبداً وصف له هذا هذا الإمام يقول لما يسمع زول يمدحه وأنا حكيت لك الكلام والله ما مني شيء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من القيم حكى ما بين شو في الذي يجد إني أراك من خلفك كما أراك من أمامي هذا رصوبة <تصفيق> قال من القيم رحمه الله ولما كان الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به فأفقر الناس إلى الله أغناهم به وأذلهم له أعزهم وأضعفهم بين يديه أقواهم أنا قلت لك شيخ السلام كان إذا سمع إنسانا يثني عليه يقول أنا المكدي وابن المكدي المكدي يعني العدمان وهكذا كان أبي وجدي والله ما مني شيء ولا بي شيء ولا عندي شيء والله إني ما زلت أصحح إسلامي ولا أعلم أنه صح لي إسلام حتى الساعة الكلام ده بيحكي عنه تيموثي ابن القيم لذلك ده كلامه كده تعال وانظر إليه إذا جاء وقابل غازنة تري غازان الذي يتهيبه الناس ويرهبه الناس غازان خوف رعب المتخاف من غازان يذهب إليه شيخ الإسلام ويامره وينهاه ويسجره يقول له إن جدك اسمع الكلام ده ان جدك كان كافرا وعاهد ووفى وانت تزعم الاسلام وتعاهد قالوا يا ضيعتنا بهدلتنا المعاول مشايخ المعاول ما ابن باريك يمكن بعشوير كتيبة كتيبه تلتهمني قال لهم انتم أنا فخارج الشيخ الإسلام عزيزا إلى أن وصل إلى محله وأولئك لقيهم من اللصوص من أخذ أموالهم ومتاعه. غازان بعد فات قال لهم من هذا؟ نمله ذا؟ قيل هذا فقيه حمبلي. فقال لهم تيمية. فقال والله ما هبت أحدا هيبة هذا الرجل أنا ما حصل خفت لي مزوز يزول. يهيبت. وكان من أب من أفقر الناس إلى الله. البزار في الأعلام العالية ذكر أن قريبا عنده واحد من بيخدمه، يخدم شغل الإسلام لكن كان يتهيب جدا يعني هو يخدم شغل الإسلام لكن لاحظوا إنه ما بي يعني أنت لما تكون بتخدم زول يكون عندك خصوصية مش كده طلبات زيادة وكلام زيادة لاحظوا له إنه بي... كده بي فقالوا لماذا لي ليس لك خصوصية فقال إني أرى ما لا ترون أنا قاعد معي أنتم أقول عارف من حاجة في حاجات أنتم ما شايفين حاجة زائدة كرامات وقصص بالليل وقيام ليل وأنوار تبعها في الحياة هيبة هيبة جدا يعني شيء رحمه الله فهذا معنى كلامي شيء خليص أذلهم عايز تكون عزيز خليك مع الله عز وجل والله سلف اقرأ سيرة سير السلف كل ما كان الواحد مفتقر إلى الله يذل إلى الله منكسر إلى الله تهابه الملوك والجبابرة وكل ما جاء عندهم قريب ويلاحظوهم وينافق ويداهنهم يجعلوهم من ديل أذلهم له أعزهم أضعفهم بين يديه أقواهم أجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله أمقتهم لنفسه يبغض نفسه بغض شديد للمقت أقربهم إلى مرضات الله كان ذكر الغنى بالله لما كان الفقر إلى الله وعين الغنى كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين قال لازم أوريك الغنى بالله برضو لأن الفقر إلى الله وعين الغنى قال كان ذكر الغنى بالله مع قال فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي الغنى العالي واعلم أن الغنى على الحقيقة الغنى الحقيقي يعني لا يكون إلا بالله غني بأولا بذاته لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه فلاند غني يقول لك عنده كم كده؟ كم؟ عنده كم؟ غني عنده كم بيت في الخرطم هنا؟ عمارة بنا عمارة؟ غني رصيد كم؟ ده الغنى عند الناس؟ لكن غني عن عنده ثقة في الله عظيمة كده يقول لك يا أخي علي كلامة تخصر يا أخي خلوك الكلام ما معقول لك يا أخي غني معناه عنده عنده هروش عنده وضع يعني. وأعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه وكل ما سواه فموسوم ما يعني موسوم معلم موسم موسم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع هل في بشر ما الله يعني ما مخلوق لله الكل مخلوق الكل فقير كما لا فكاك له عن الخلق لا فكاك له عن الفقر أبدا أنا ما فقير إلى الله بتصح عليك في حالة واحدة أنا ما خلقني الله إذا دي صحت دي صحت. لكن أنت مخلوق أي أنت فقير مهما كنت أنت فقير إلى الله وكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له فكونه فقيرا أمر ذاتي له كما تقدم بيانه وغناه أمر نسبي إضاف عارض فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته فهو غني به فقير إليه أسألوا زولوا عنده ودعموا كده عنده عربيه جميلة كده وركبة وجاء في الحي كده حايم وعدوا يقول يا سلام عن فلان عنده عربيه سمح أقول ها, ها ما حكت ما حكت ما, ما شو كده حكت ودعموا ما حكت إذن كونه هو عارية يقول لك بالسلفة ساكت شادية شدة ساكت ما حقك. طيب وما المال والأهلون إلا ودائع ما هي شدة بس ستين سنة خمسين سنة كده وعما قالين تستردوا عين له كده الراكبة هي أدالي والله بس يمكن ممكن يشير منه ما معرف أدالي والله كلها شدة ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه باللوازم ذاته الله فهو الغني بذاته عما سواه وهو الأحد الصمد الغني الحميد والغنى غسمان غنى سافل وغنى عالي فالغنى السافل الغنى بالعوالي المستردة ده الغنى السافل ها العوالي المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف وهذا أضعف الغنى فإنه غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون وإياه يطلبون وحوله يحومون ولا حب إلى الشيطان وأبعد عن الرحمن اسمع ولا حب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده همور يقول لك أنا داير مال بس قالوا معه شيطان بيش يطروخ ليدينا والله سمعته أذني لكن في عربيه مدني ومعانا زول كده في المواصلات فلان عليك اللعنة على عمارة يا أخي يا أخي يقول يا عليك الله خلينا يدينا بيجينو بشيء تخلي يدينا بس والله أبعد القلوب عن الله قال بعض السلف إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرح بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء ثلاث حاجات ديل غايف البصوت مؤمن قتل مؤمنا ورجل يموت على الكفر وقلب فيه خوف الفقر رجل مؤمن قتل مؤمنا دع بالنسبة له حاجة ممتازة وثاني له رجل يموت على الكفر سؤال الخاتمة عياذا بالله دم ممتاز عندون والثاني قلب فيه خوف الفقر وهذا الغنى الغنى الغنى ده محفوف بفقرين فقر قبله وفقر بعده وهو كالغفوة بينهما الغنى الزايل دايل فحقيق بمن نصح نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مقلبه بل إذا حصل له الغنى إذا ربنا أداك المال وجعله سببا لغناه الأكبر ووسيلة إليه يعني تجعل هذا المال الصالح في أبوابه الصالحة ويجعله خادما من خدمه لا مخدما له يخدمك مش تخدمه إنت وتكون نفسه أعز عليه نفسك دي من أن يعبدها لغير مولاه الحق أو يجعلها خادمة لغيره Subhana Allah, hamdik Ashhadu